قالوا يا نوسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من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 119. وإنما صلعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 110. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع نخلي ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنفسرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا فقد ما أنت قاضٍ إن تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح، والله خير وأبقى. 119. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن مُؤمنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجاتُ العلا جَنَّاتُ عَذْنِ التَّجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى